اصواتكم فوق صمت النبي ولا تجهروا له بقولك جهر بعضكم لبعض ان تحبط اعماقكم ان تحبط اعماقكم وانتم لا تشعرون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 فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْدِمُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ولكن الله حفر إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفى والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفين إلى أمر الله فإن ما بالعدل وأقشطوا وأقشطوا إن الله يحب المقشطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا ققَووم مِن قَوْمِ الن سَ أَ يَكُوم خَيَ مِنْهُم وَلَا لِسَغُم مِن مسَهِ النسَ أَ يكَُّ فَير مِنهُم وَلَا تَمِزُ أَن فُسَفُم وَلَا تَنفَزُكقَاب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 أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرثوه واتقوا الله إن الله تواه رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وهمثى وجعلناكم إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْخَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتْ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 فلله يرم عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم ويب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون